والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ ماهر عبد الرحمن شخاشير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرثابون قال وما عني بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشرون مَا أَنَا بِطَالِبِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُقْمَانُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَلَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فأن هو من معه في الفلك المشحون ثم أضرطنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون يُومَ رَسُولٌ آمِن فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رَيْعِ الْآيَةِ تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وإذا بطستم جبالين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعون إني الواعدين ان هذا الا كل خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم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 وسروع ونخل طلعها هضيم وتنحدون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يسرحون قالوا إنما المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فاتي بايه فاتي بايه ان كنتم من الصادقين قال هذه ناقه الله شاركم ولن يذوق يومنا ولا تمسوها بسوء يا عذاب يوم عظيم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 بل أنتم قوم عابون قالوا لئن لم تنتهي يا نوط لذكولن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله اجمعينا الا عجوزا ان في الغابري ثم دمنا الاخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء ما قرن ذلك ان في ذلك لايه وما كان اكثر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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسرين وازنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسطط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبون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 بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي سُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا فذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشكرون فيقولوا هل نحن نظرون أفبعذاب لا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم Yes. Yeah. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقرابين واخفض جناحك لمن اتبعك من فإن عصوت فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العميم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين لَذَرُوا عَلَى كُلِّ آفَاتِ الْأَتِيمِ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَثَرَهُمْ كَاذِبُونَ والحيات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وان انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبهم قلبي